اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ان يوتي جمل تفسير القران الكريم كا درس جنا ونوغه من سوره القاف قال الله تبارك وتعالى وقال روح اليري قرينه مدكي كلا مانا ملكي الله شيء أعماشي سفر روح هذا مدكان ما كيوة يلديه أكثر لك سبنا ذي عتيد ومضحابر قال تعالى إلى روح اليري القياطورة kuffar kana ma narth kana ma kutura kaffarin mithal liman baranta kaffar kasun 'anidin haqqan ma kaffar kasun manaa'in dilit barandil lil khayri kaffar kasun mu'tadin hudud ilahi ka gudbah kaffar kasun muribin shak sint aw fit الذي مدك كوترا نار تجنمك خلى يني ما الله الله التركي س الاه مثل عادود الى سو اخرك فالقياه كوترا مشرك في العذاب حباب احليس عذاب كسو اشد بالابار ربنا يا ربنا رجل اللي ما أبغيته إنسان كان ألوك مباضيين ولكن كان إنسان قصده وقصدنا في ضلال الباضي لأن ضلالك بعيد حقا كفو قال رب العالم نوح إلي لا تقتصموها الدوذنين اللي دي أكتا إليها كدوذنين والحالها قد قدمت مليكم أني نسوه المريك بالوحيد جودي. ما يبدل القول قولك اللي بدل ما اللديه أكتئده ومعانى عنقنا مليه بظلام من, من ظلمه الصحيب اللي الحبيب دامان ظلميه إلهي رحمة الله رحمة سبحانه وتعالى ملك الله شيبن وقراه. كي شيبن آذن كحمل كي سعينه قواه أيا إمانا يو الإنسان كي لاسه على ملك إلهي اللي سيهرتاغه وأكو Wa kala qareenuhu Kala dat maadiga asla abbiri ya Wa risheid da'in maahan Wa aakiru arin laga hadliyju Lakin maadiga laga abbiri Wajaaad sakratul muud And sidaas oka lehtu And wajaaad kullu nafsin Maaha saaiku wa shayhi Sidaas oka lehtu Wa kala qareenuhu Kulli laga وحلواه قبره والذي تحقق وقره اركان اقره سب الله و شيطان اعوذ بالله و قاصاك لله سبع اعوذ به تصاصاك لله واه لا غير ماهم وقال قرير مالقي لاسو وكيشاي ادونك انه قره عمل كبنان كمرقي يا هذا الليل مالقي او ودا او كحينيا يكون مقاتل فريي مالقي كومقاتل وكي اعماشه سو كي اعماشه سو قرين قرين كركاسه لرجيده مالك بلا يوم كانوا حول وكان وحن كسوقر ووبيا انه هم حكم ضيلها واكر دي وحنا لو ما وحنا اللي <سؤال> قامت شره سا سوري ابن شريه هو اللي قرا او قرينك اه ان لبا اسل حافظ كنا حاجه متقون كاسين الدور انا او مره قرينك الجنس يها مروجهده كي يا كيه اعماشه صقر يكون مرقاه الفرا يا لابد لاابدي مرقوي مكتمل باثه لي وقال قريبه كي كلا ما انا انسانك وحي او اه هذا هذا هو كل اشاره عملك كصقر عملك كصقر هو اشاره هذا mitkan ma ki wey ledayteeda ku suurna in taan ka haya in taan ka haya inta soo qora atid wa had wa kana bi wa ku mitbakan ma bu ku makan ku qoriya arinka su iyo waxaan la baara ya mahwa kana in وقرينك هو له جهدا الشيطان المقيد للانسان في الدنيا شيطان كي انسان كولا ما نا له كون ديي ما والنبي صلى الله عليه وسلم لي. كي لي حتى حد انا حتى وينا سخدو وحروا اسلام الله انك كلمه ما لكن دك طما برعك الشيطان كولا marka wa shaydaanki shaydaanki uu hore uu waka qafqi aduu inkasi la shaqo uga bilaabay san wuxuu kuleeyay yahowba aakhireeda la sheegay xisaabta la sheegay yahowba baa si geyahowba adunku dib u dhorya du kugu kan خلاص اصبوا بوليستما مركاس اصبوا قلصة اصبوا تابعوا بواحكنا سان اصبوا كحينة حالك انسو تابع اصبوا تابعنا لا افكار الله وقالوا الهويري الموكر به ملك يطف الله وكي شوهي وقال قريره كي كل مارا انسان كوحير او اه الملك الموكر به اما الشيطان المقيد له الشيطان في الوضع لا يمكن أن هذا لذلك هذا يقول الشعارات من ملكا الذي قلت عنه أن أصدقائه المفاصلين عمل كأكس وقريبا هذا هذا عمل كأني ملكي ويالده يبطي إلى قصة معضي قفكاً وحاً كهيوكاً قريباً عتيد ومتحاضر أه. قال تعالى إليه ويريه القيامة ثورة في جهنم النار تجعل دهيه كطوره كفار مثل غالبن بمن 89 عنيد او حقا كما بحق القيامة مرقا الهها امهيا لو مرت او خزره في جهنم كم هو امهيا او علمت واعرف التصنيه مقصا قوى شراء او اي مفصلين تملون كدون عقبرين او حل مرق ملك الا لكن لو قال عربي ده عربته وحاكه مده قار نفرك قلق دا لسده تفنيتي القيا توروي هل ملك الامر ومال قوص بحاله عن نور التوكيد الخفيفه نور توكيد خفيفه يا قطن ما كان وحي نقولها القيا تور او تور هل لكن قولك سواء الضعيف سلاحات الكرييري محايا لأنه متوكيد غرمان وهو بدل أليف وفي الوصل في الوصل ما نعلم؟ هل كان هنا هو الوصل؟ الضعيف فيه وحان أضو الظاهر صلى الله عليه وسلم لك إلا خطابه جهنم جهنم بحلي إذا كل كفار متقال لما الضغن كفار كاسو اني دي مرحله حق كمرحله مركز حق والله امره قاممه مركز تويو شيغا وما صوت الحق واحد مداوريسو مسال مقال طمن غور حبلوشن فا ان اكبر ركته ولا ما تفسير سيدنا يرهبان كل ايه وردت على الكفار تجر بذيلها على حصاف المؤمنين ايه كسته وغااله اكو سو ارورتي وهي فرقه كچيده عصاده المؤمنين وها لوجهيده حبي صفه صفابي كوف كالغاله صفابي سي لو تلماوي لا يري عذاب وكمضان صفك من حبي كوف المؤمن كانوا كلهم صفوا سو كالغاله غير سي لكن عقوبه بالنصيب قيل لهم عباره صفر وعداله الاله وهدي الى دندغان قال كل سميه نار كلي خضر اسغي سميه مارتي كل خدو مارتو اي تيميد خالده وكو عارف هبل تيميدن خالد هيدا بيقولوا هي كاينه يا قدرك قدكو مدنت فاس ومهمت اقسمن و مسلمه اركيدا بقولوا لو اي امر كالهي أم أمر habitan kis duqis ya arkan suqana duqisu ku sahay wa nasidha wa ana ala madkhuma aniidi kafar kaso manna indid ban lil khair khair qof ka khair ka diida o sago haystoo kubdiwaya aqurti oo dare bilkoodi waalidintii ci bilkoodi bakii ilaahay ku waajibiyay nafaqad kooda ayuusan siinay wa manaa kafar kaas oo manaa in diidid baranil khayrka kafar kaas oo nuuctadir duuda la ka gudbe inta jiraay u banay kumaga qabsabo waxa naftii suurtagto raaca in duuda كفار كسو شكسا في توعيد وكشكسا او وعوين الله كيرغي سالعابده حقيقه يقيم وما وحن ضشيغي يا ركوا وارتو اركا من محمد صلى الله عليه وسلم ان ترفع علي ور اي شيغي لكن ان ما يقين سنه شكيه وجري الذين في كوتور نار جهنم كيف كل كفار الذي نذكرك انها كثرة خير يليه مع الله الله لا ترقي سئ الاه المثل حامد اله سو اخرك لك مثك استطى او الله اجر العاديد نارت جننا كثر فالقياه في العذاب عذاب عذاب شديد الله عليه وسلم وير مارتا وعكسوا بحير وقوم أمقور سرقين قسوا بحير ماركا سيهاد ليلة ليلة وقلت اليوم بثلاثة ليلة انو قاتل صدح قف الله يوقي الشيء ان بكل جدار قف قصتا وبعض قسم الجري ومن شعلم الله إلهم آخر قف قصتو إلهي حدك للجرب ومن قطال نفسا بقين النفس ايا on k� ei oleул, kofan kof nid edelitti kofan kof ked nós usanki saasak palu realised kofi edelitti vertanbabi aleihin ja teifer meCRþM African sass et eesk google dz Angie ee muule ki kullama üle or palik فانسان كان لسه او كسو شقي او اسود دياريه ومارته قال قرينه شيطان كل ما انا ربنا يا ربنا ربي ما ادقيت انسان كان امه مبايه اي ما ضللت امه مبايه ولكن كان الصدع وكسنا فيه طوال البابيه بابي ذا سبعيد دفق ساس معنيه ضروري مركزيده اني بعد اللي إن إن ما قمق بعد اللي ما قمق قصبين ايذن لماوذ كليا واو ييرى اسغاها قبول الباض قف باذ الك اقبلوها اه قابلا للباض مثل باذ الك اقبلوها ما قصباي اني ما عيد لها ساسولي ما انو صبران تشيغي باو او لكن هو كان قابلاً للضلال أصبح دلال قف قبوليه نهو أها هو أو أقبل الدلال قفنا الدلال قبل من الدين لوسني بعض الكثير من الوهروك الرعب قفنا واقف إلهي وينا تأمي يدجانان سيهي دمائلها بعض الكبهراء من أقبله نبت سواء وكذب دعمك دلال قرب إلهي باتفك للدلال مركا اكني غوسيرا سيرهاشدانك اكني چننيكا انسانكليفسي واهبلا وعليهن لقد اضللني عن الذكر بعد اذ جاءني الهي ورسالي البادي قرانك مركو ايميت قرانك ان الرعسكاي هورستاي سا سولي مركا لمدو اسعاد صاران قال الربو لا تقسم لدي اجت ما أعلم بعد أن تكون قد ما أعلم أنت ابن الخباب هذا يوم وقت قاقل ما أعلم أنت حل شرمه قال ربي أعلم لا تقتصموا هدودينينا لدي أكتبه هكو دودينينا والحال هكو دو دودينينا قد قدمت إليكم أنني سهر مريب الوعيد ما أعلم أنه يقول أعلم بهم قف الله قفك الشيطان أبداع لأم لأم جهنم ولي ناكب من الجن ما مقشين خلاص ضوق مرك قولك قول اللي قولك ان ادونك كو او اها لاملا ان جهنم من الجن والناس اجمعين قوكاس ملئ ما يبدل قوله قولك اللي بدل ما او ضدان حتى يا انسان كنسكو عن حليان لو سجع ابادياني يا معرب بعضياني سجع ابديار سنة قولك لدي أكتا إلا قولك اللي بدل ما ما يبدل قوله قولك اللي بدل ما لدي أكتا إلا وما أنا أرغب ما يهي يبضلام بالظلم وصاحب للعبيد اذا ما ذا الله ظلميه انا ايجا مر كان قف كان جينه كر ليه هي قف ام مدان بمعنى صاحبه كدوي انجا قف ان حداكم مظلوم كوفيدا مايره هذا قف كان ليه كريده وقف مدان اوغاهي سان كريده واحد دوديس قالت تعالى الى هو وقال وحيري قريره كي كل مانا الملك الموكل به ملك الله وكي هذا عمل ما كيوه يلي بيه اكتئي دا كسوكنا او انقف كان كسوكرا اي حاضر ومديا قال تعالى وحيري القيا كتور في جهنم نارت جهنم كل كفار مثل ما فغم كفار كاسو انيذن ما حقا كما راحرك كفار كاسو مناعن دييد برال الخير خيرك كفار كاسو معتدي الحدود الا كدبه كفار كاسو مرين شاكسان في توحيد الذي ققي جاما كنت رجع مع الله الله لا جركس اله مثل عابده اله سو اقر كلمه في العذاب حركه اذكر كاشديدي او عابدا قال قرينه انسانك كل ما ناوي هل شيطانك اها يا رب الرب جل نيو ما اغويته انما بابيه ولكن كان انسان كان وسغ في ضلال بابي مك سوغ ضالق بعيد عن حق قال تعالى الى هو لله تقسمه فتود من لديه يديه والحاله قد وديني قد قدمت اليكم اليميسه مريه بالوعيدي جودي ما يبدل قول قولك الذي بدل ما لدي اجتيده وما انا علمنا به في الظلام بمن مد صاحب اهل العبيد يوم نقول اذكروا شيخنا داغ الله تقول أيها هل من مزيد، هل من زيادة موجودة، وحسي هذا ما شرطه؟ قال تعالى إلى أخرى وعزلتك لشنات وشناتين وحاً اللي هو سورد ويهل المتقين ضكي على كبقه غير بعيد مكان، المكان اللي هو سورد ويهل مكانك غير بعيد أنفقين هذا ما تعدون ويقال الله متقيمة وحل وليه هي. هذا ماذا كان أدوك إدانا وشعنا بها ما كيوه يتعدون الليني يلوه جريء لكل أواب قفنة الشبب بضاً تمانتي سعنا ذلك سعود ويهي أوابك صحفين إلالي بضاً لأمر الله وحدوده إلهي أمركيسي سعود به من خف اي لوس ودوي خشيه كف با الرحمن الله الرحمنك بالغي مقناش حال عن ناسك ددك او وجا بقلب قلبي قلبي قلب سو مريد من اول باه رضا ربي يقال له وحال متقين تدخلوا ها كما ذكر بسلام المحا سلام النبي الجليل لشرك حاله كسغن من كل مخوف و احق استولى على عبسوا اكن نباكش غيريكا مالين تجمنا الدريدن يوم الخلود و وارثه لهم تقينت و هاو سونا ما يشعونا واحد دونان فيها ثمن بحر حال و كسوناده و ها اي دونان ولا بين عت منوعها اهادو الى المزيد ديرات و وقال اهل انه رب العالمين اركان دوتك ألوان جانا إليه وينه سبحانه وتعالى وقال بالنقابي جهنمه انو بوحين لأم أن جهنم من الچنة والناس أشمعين وكذلك جانبان انو بوحين ايه رب العالمين بالنقاب نبي قيل صلى الله عليه وسلم وحو يري جانبان ينارتا دوت نحمر في قوات دوتين aniga waxa weeyaan naartu waxay kin aniga waxa igelay oo la igu dadka mutakabbirin tahay islaweyi dadka mutakabbirin kae markaas jannaduna tirii aniga buufada dadka iyo badqabaha oo sa iska keygelay markaas rabbul alamin ku yiri janno adigana haris tayri naarti na rabu ku jiraa duu xabaabkayga yeesay waxaan kugu cadaabaa qofkan doono adoomada idha kam mid ah wali kull wahidatin minkum ammiluha nikastulla rabbi ma kam midana waxa ileedahay mugid wa illa duhiyu wa illa duhiyu marka naarti kana ku gura urabireya baki Sina logu, kura jo logu, kura jo rabu, alan muhul ei ole. Me büür sentaj urabilik. Ja labalan udkur navi on vada lausa ušega, kedi ja rüürbini. Ja ma maalintan nakuru ankuren naili jaeneme, narte jaeneme. Helinteleti, me büür sentaj, aua halmin aileva, halmin me zidin, siyaad ma ku tirtay wali meela iga banaan wa saaf wali meela iga banaan ay leen nabiga xadiyey in sidaas macnuhu yahay oo xadiis bukhari iyo muslim inta bay wariyey qeyr koodba nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa uu yilqa fi nar wa taqulu hal min nazih nar ta walu قَدَّمَهُ فيها فَتَطُولُ قَدْ قَدْ قَدْ ويقول صلى الله عليه وسلم سيد الله أيولا نسيانا مجردا رب العالمين قمت دي سامعات دي سساريا مركاسا إلا بها يواقاتي إلا واسكوا صوت دومي ميري بانانوه أكما مركاس إلا هي وحاكمي دا نحريسي سيحدالب ديس نارك مالاكا إلهي ضق عن مدن قريدي ما هل قريدي و لكن قفاً مضى النار إلا قلية وظلو إلا هيدا الظلو بكما كنت ستعيد هل قفل قلية مضى هل قفل قلية فكرة حديثة صحيحة بخاري يا مسلم يقير كوت كوت سوغان إلهي أت المعامة إذا قدمكما صفاتك لنا دريقة صحة ودريقة سلبك أعمالي سنة صحابة إياك كوي راعي وآحة من روحة كما جاءت صحيح يؤتي أمره حقه حقه وليحنينه إلا وخير سبحانه ووزلي فتل چنة تل چنة دي والسود ويهي للمتقين بطك الله كبقي چري وعلى وخوا أمره سمي چري وخوا كهد كره منه كهد چري بطك بل فرية صفادة هداله لوك صفادة انت ادون كي شبته كيف اغاتي هده وقبقه اطهن نفتاده هم نفتاده ايدي ايدي ilaay iyo ina xadalladdiisa falfiiri labbihima qorada aad aad ka qorada arabta qorada xajeenka midna ilaahay biima xuleem mustaqimti dadkii ahlul taqwa aha ee wax weey waxa Allah amray in وُسْلِفَتْ الْجَنَّةُ لِجَنَّاتِ وَحَلَّ لَهُ سُودَوَيْنِ لِلْمُتَّقِينَ بَقِيَ لَكَ بَقِيَ جِرَي غَيْرَ بَعِيدٍ مَكَانًا ان لَهُ سُودَوَيَ مَكَانَكَ غَيْرَ بَعِيدٍ أَنْفُقِي إِنتَ لَغَلِينْ مِيلْ أَقْتُورْ أَهْلَكِينْ مَرْكَاسْ إِنتَيْسَنْ غَلِينَي إِشَا كَرَاخَيْسَنَي وَحَمْنِشْ أَسْيَالَهْ وَحَمْنِ مُحَمَّشْ أَسْيَالَهْ أَي عَجَائِبْ تِلْتَحَجِبَنَي مَرْكَاي وحال ليه يا هذا اي هذا المرئي وحان اجو جي دار ماشي يا له ما فيه يتعدون اللينيه بهجر في الدنيا وحو حي لين بلقا تجي كراخيس لكل اواب وحالغه وقو عبئك ارتقض مكضعه قصد داليه وقرب كدحيه وي مؤمنك حبيقه كدخ ولكن خود ريميه نور اليك سو قعدي بلغير كدعي الله خليس سو عربيه تهمان تو اسك في ويشما لكل اواض القفن قشبنا ربك يسو توبتكن مروال باكا li amrillahi wa hududi hab awamir ta'al hudud ta'al qafka ila liya in ka gudbi jiri ka sanoso do weinaya man qaf ayalo so do weinaya fashiya ka baqa arrahman allah arrahman ka bil khayr ma wa suwa ya nasbak wa haychanada loso do weinaya dabki makay kerigodi rabbi ma han adnu jiri inta balan dakka magay arkayay inay dawlsada ugu biday laakin dakka aman muraafiqin ta amasud du'afa'a al-iiman kay mu'miniin ayagu iiman koodu daciif yahay ee iimaantoodu san ka celi kreen markay dakka ka maqee iyo ay keligood ay markay dadka kalba qeeyey markay la joogan isku si rabay wax baqay hay'a waxay ka baqayaan wa Rabbi dadka ma ha keenayna in dadka ma gaduucay dherer atoosan tahay marka dadka kama qantaayo FD reboot maxaa keenaya marka xumaan ta qasay oo qofka dad dareen tooyo ku soo galay wadnuu inuu ku gariirayo rabbul aalameen ku daalana yana wadnuu ku gariiri soo qof qeyrlawa waxina temoan dirini dadkan waa asas saboogi دك الى هي احماسه ودك له هذا المنبثق من الياء دك واحد اسك دييره ماركي كان غدي هي ماركي دك لا جوغان اخيارته ادمودو غدك عملك ود بابو فكوا صناه كو تشنا له نسودو وين الناس من خوف اي تشنا له نسودو وين اخشيا الرحمن الله الرحمن كا كباقي فيل كيني مقنا شحال كل سغنوا عن الناس دك وكما قيه قوله تعالى لين بقلب ربي قلب ربك يسأل الله عن طوابت كينا يقالوا بهم وحلوا ليه ودخلوها كنبك بسلام مع سلام النبات قرأي اللي تشركي دحالة كسو قنتيه من كل مخوف وحكا استوى اللقاء بقاءت كنبات قليدا موتات كنبات قليدا عدرات كنبات قليدا عبسية كنبات قليدا وحكا استوى سيديد اللقاء عبسات كنبات قليدا ده. ذلك وحلوا شارع اليوم الذي حصل فيه الدخول ما علمتك جنة قليل دعي ذلك أي اليوم الذي حصل فيه الدخول ما علمتك جنة قليل دعي يوم الخلود ووارثة ماري تيري وقف كان نمعها دلسيو هدي جيريو كدام بيده ده ده, ده ماله نمعه داس وقال جنة دي معاك اللي رقال وعلى صحيح الترمان وماري واري حكا عبسانيات لا يمكن أن يكون هناك تعالى إلى الروح يويري اللهم متقيم فوحى أسرنا ما كي يشاءنا إضوانا فيها كنبري حالو كسرنا ذا وحى إضوانا وحى الله وحى إضوانا كنبري حوله يويري وليدينا أكتيني مزيد سيادة عاطي سيادة, سيادة صلى الله عليه وسلم وإنك أركان ربك أي عابي بكيري أيضا سانا ورفر عبدان حقها جنة اللي بلشي ايضا اوغا فرحات نظر كنه قال تعالى الهو حويري يوم نقول اذكر اي امدالو الشيخ يوم ماليمة نقول اللهم نحي لجهنم نارت جهنم هل انتلأت مبنوح سنتي جهنم اوغا تقول اي ريضا هل من مزيدي زيانة مجرده ووزلي فاتي لجنة وجنة واللو سورة ويلي المتقينة الله كب بقى. غير بعيد المكان لو هو سو دوي غير بعيد عن فوقي ولا قصير ويقالوا وحال هذا اي هذا المرء شيء لا اركيه جيدا ما كيوي تحبونه لين يبه يجري الدنيا لكل اولاب قفن قشطان كان دي اي لو سو دوي كانا اواب كاسو حفظ ارائم بدل لأمر الله وحدوده من قف ايالو سودوهي كناده خشي الرحمن الله رحمن كاكب بغي بالقيمي مقناشا حالو خسو غيه حني ما سبط كو كم او وچاء اللي مد بقلب قلب غي سموني الله الهي اصول لارتا ادخلوها يقالوا اللهم متقيمة وحي لبليه ادخلوها كناده غلق بسلامين سلام عال عاد كسو وانتي نبت جليو وعاد كن نبت جليدان من كل مخوف وحق استوى اللقاء عبصره حبايته اي جيري حبايته اي جاجو حبايته اي حنون اي القضر حبايته اي شر رزقه ينم عدو كاعدة ماتو مايق وحق استوى اللقاء عبصره ذلك اي ذلك اليوم الذي حصر فيه الدخول مالكاس جندا اي جليا يوم الخلود والوارس المال تهدي الله المتقين تواحى السبب ناغي ماكي يشاعنا اي دونا وحى الله وحيد دونا فيها كانت برحيد الحال وآهاض وكسرنا اي وحيد دونا وليدينا اكتننا وحى آهاضوا إلى المزيد سيادوا وآهدنا ربكي حابين كيران اركيا قال تعالى الهو الحبيري وكم انبادان ايان هلقنا هلقنا قبل هم كوان حق, كوان حق بينينه كوان حق بينينه هورتود ان بدنن من ان فاسفان ومن قرن امطه أم من قر يف من قرنين امطه امضاصهم ايجدو انشدوا منهم من هؤلاء المكذبين كوان نبي محمد بينينه صلى الله عليه وسلم كوكعاد بدن هلاكني بادشان حق قباشدن كعاد بدن وكحوك بدن فنعطموا واي بارينة واي هادية في البلاد مجالوه كدحيو دواحي كبارين هل من محيس لاحشاء من أمر الله إلهي أمر كيسا لقال لاحظة موجود المية فالإلهي كرمي الأدام كأي الله إلهي عمر كأي الله وقال لاحظة أي هادية إلى وحبيل السبحانه إن في ذلك أي إن في ذلك المذكور في هذه الصورة surata wa halu so shegey bilawga ila halkan la dikhe wa ru'ya ibra kusugan laki yigu sugan kalbun asan ورقض خلقنا والله لقد حقيقي خلقنا وان ابرم الى السماوات الى اليك والارض دول كروان ابرنيه وما بينهما انت ضحايبه في سته ايام ما المليح يقدو هودن كو ابرنيه وما مسنا صرن ما مر طامن من لوقوب وحدال اه فصبر صبر نبي الصبر علما يقولون وحي قالوا من تكذيب اه سجا إلهية سبحانه وتعالى عقاب أقول تعالى أن يؤدي ياري وصبيح تسبيح سب حمد ربك ربك اللي مدينتي سحالك قبل الدلوع الشمس قرأت بحيدة دكار رب قرأت تسبيح سادو مهدنا وقبل الغروب قرأت بحيدة دكار, ربك دكار أيدنا ربك قرأت تسبيح سب وصبيح صبي. بحمد ربك الربك اللي من هديم تيسا انت قبل دلوح الشمس قرارت الصوت بحده دكاء ايا وقبل الغروب قرارت بحده دكاء ومن الليل همينك قيدك مدنا فسابقه اللهي او تصبح سوء اتوكو وأدبار السجود سجود جداليالك سعادة ده جدالكو دهنا ربك اغنسته او تصبح سوء سبحانه وتعالى اخنو الشيخ ومراقبون او انبياء الهي بيني كتب الله كان خوق بنا غالب ان محمد دي صلى الله عليه وسلم كان تربطنا بوك كامل اوه الا انه هلاغ الى يد دورقام ينه هلاغ البحريه هرمر او يققال مدنا لوغما بدلا او عيد وحقك كو بدلا انك را او كل وايمانك وتقوى قال تعالى الهو غير وكامين بضان ايانا لجناها لجناه قبلهم قبل هؤلاء المكذبين كوه المكذبين تهرتود وكوه اسفدانهم من قرن امات اه امات اصوهما يبو اشدوا من هؤلاء المكذبين كوه النبي جبينيه بطشان حقا كرشانا كوه كحوب بضان كحول بضان فنقبوا وايب بارنا واي في البلاد مجالوين كدحلو دا هل مما حل سن لا حصر او لا نعمه من امر الله وعذابه الهي امر كيسان او عذابك يا حصر لا احد موجود ما طاس يسكو بيريري لكن ما يسهل لي و وحير سبحانه ان في ذلك أي ان في ذلك المذكور في هذه الصوره وحلوه سو شقيه سورتان لذكره و لكن ييغوسو غانتا يا كيف فائديسنه لمن قفايغوسو غانتا كان لو ووسو مع قلب عقل قف وحجرن يو قال وقبك مفايده يو قلبك عقل ينلچد يا غرف قف انت وحا ويسو تدبره او اكر تفيريو او بول كفيريو اياك لا في فيريو قرهضه فيريو ضيحه فيريا ومذيل هلاقهي غوبودو فيريا الهي وين اعبده كاس ايا وحا ويكون انسانية. او نص القهر في دي لمن قد كان له وسنا وقلب او القى امر دي الصنع مقلك مقلك ردي واحد لول جيت دكتور راريكي بك مرق لكن قلبي ما ملكو كيف الكره سا سيرت لكن برانكيس لمصوده معنانا ما فهميه كاس نحنك كما فائده طفنا قلبك يقالب فلق إيمه وحو أواضي سيامانك إيا مسكحل اسكبوب جينا إنو قرانك معني سفهمه مقصودك إله إنو فهمه مقصودك رسولك صلى الله عليه وسلم إنو فهمه وحا إلهي أمر إنو قرت سيء الصمي وحا إلا كرباءه قرت سيء باعره وحا إلهي شيء يأخبارت إنو فهمه سيء وحو إيا قره مهي قفك قرانك وانفع واقفك واقفك قلبك يقالب كنشي تش oo qalbigi suhaabirka yahay dhagtan raari ina e hadalkaa ta qulqadisaasi rasii qalbigaaga uga fakareeyo meel kale wax yar iyo wax weyn kema fahmaydid ilaahu xuri subhaana in fi dalika ay in fi dalika lmaqur ka wuxuu sheegay fi hadii suura waxa lagu soo sheegaynaa diiga waano yaa ku soo qaban xibro waxa lagu xibra qaato oo kaaran loo soo nadaa kalbu garashu ay aqul tuusnaa ay aw alqa'im riday asma maqalka wax weey oo wa li tafsiir oo qof labada waxa ku fahmay ayay ka kooniga ee أو ألقى أمر ردئي الصمح مقل كو الحال ردئي هو أسف شهيد أي حاضر، قال شهيد كقلبك اللي شهيد. شهيد وحاضر حضورك قلبك اللي شهيد. وهو شهيد والحال ردئي هو أسف شهيد أي حاضر حاضر القلب قلبك يسمدون حاضر ياهي أوهي قال تعالى إله حبيري ورقاد خلقنا والله لقد حقيقه خلقنا وان ابورني السماء في اليرك والارض ملقى ايامات بينه ما انت اضحيت في سته ايام ما علم لي يقوله ان ابورني وما مصر مرنا طابا من قوم وحداله طسرا عليه دوام حي وتقرير المعات ليس السوحل اني الهي سوق تضرل السمك يتضرل بل يا انت اضحيت لائم ما انكو ابور الهي اللّه أودّا سلموهو كحاجي سيقف من تنو نفتاً قريّو قال تعالى إلوه فصبر اسكى صباح والهباء إلا صبحين الدومة بيه لسنع الله المرينة يفصبر اسكى صباح وحقو صباح تعالى ما يقولون وحيد قالت إليه اومنت تقديري بيهنمتا جاز جازك بيهنمتا استهزاء عيدة اسكى صباح معايه إليه وحنا أقدم بيه وصباح تصباح صوت كتصباحنا اللّه موالولة انت سبحان الله و بحمدي اتراضه ايه انت سلاة تكتال ربيبو اللي رجينه وصبح إلهي نسته المقصاني من كفك بحمدي ربك ربك ربك اما هدنتي سحالة كونه انت إلهي أمانا و كمال أسوك و سبحان الله وحيدة المقصاني يحيبه من الله ملك و بحمدي الحمد لله نوامحه كماله من السقال مركة إلهي <سؤال> المقصان تنك أنت كمالك نقصب إلهي قبل طلوع الشمس وقرعها صبحه ديدا كهله إلهي نستع وصلاة بيتو وقبل الغروب قرعها عيد لكهرنا إلهي نستع مركه ان تنشط صلاة الوجيبين لا صلاة الود لا توك جيره قبل طلوع الشمس وقبل غروبها مركي شنت صلاة الوجيبين وحا كيره صلاة الصباح يا صلاة الحصف وحا دنا مشه كار المصاح ومارك الصلاة دا صباح لتكو ذاتكار بضان أصوأ رأتي ومارك الله إلهي اللغوة إليه اللغوة نستهى وأنا مهم أدنكو إنو كفا إليست النحن قاض مارك الصلاة دا حصيلتو كذيرا واصدوك أيضا أدكار المصاة أي أصوأ رأتي وأنا إليه دوات أدنكو أود أصوكو ذاتي ذاتي أمال حددا وحا أدنكو أود إيا كولا إياه وحقرسا إياه داعا waa dhigiga xalle dofool baba inta dhigigiisa ila cusidisu laaqtahay ayay awoodiisa macnawiga hooyada kaabta markastoo dhigigaagu bato ee wadaada badan wax badan ku suurtagalaa daacad badan wax badan hawlaha شرق يا شيطان codons wa digiga alle ajiga iyo weey sida wax looga gaashanta wa digiga alle na shaatka iyo jacaylka iyo qushuuca wa halweela wa digiga alle waxa aboonka quwada u yeela wa digiga alle wa mar kasta inta digigaagu leegtaa tabartaad إياك استغفرت سبحان الله وبحمده استغفر الله العظيم وبمن الليل ها بينك بعض يقيم كمدرا فسبحوا إلهكم تصبيح سرسته وأدبار السجود صلاة سجودنا صلاة يليق به سجود سجود غير الكلدنه إلهي النسته سجود جلال كده وصلاة جلال كده hayr hadith bukhari muslim hadith burayra qul sheega fuqarada dadkii saxaabada wax ay ahaa ye aqniyadooda iyo fuqaradooda bad tartama oo qofna uusan asag mar noqon qanaasarin tabar ama xukudete skafad mid walba waxa uu ku telegalay jamada darajada ugu sareeyay ee uu qaato hebeela ka sarreeyay iyo hebeela qayro dhan dhamaysay مركاسه كويريدن يا رسول الله ذهب اهل الدثوري بالدرجات العلا والنحيم المقيف فصلك الله ها جه انت ليالك يا قبري همت ليالك دريچتك سرى يا جننه دائم كان على دائم فوت جننه بك سقات وانا لكت يا نجا ترطنكي او لو ترتبي ندور وهاك ارينك اسمو كو سيئينا كقدر يرحمت لكي وحي إرادة يصلون كما نصلين ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق وحي كنت أحداين إبادته ويبدأني مالي إبادته ببدأني أول آخر تماما هذا أنتوك النساء ويتوك لأيان فرط يصوم هذا أنتوك فرط يصوم نتفاق وصوم نتفاق وصوم نتفاق حتى أنا أحدا يرحمت لكي أصدقائي صنيا أنك أصدقائي مهم أدوما يحرينينا، أما يحرينينا هواياتك الوحاق كوخ صورة يحجون ولا نحج وحجينينا أنكم حجينينا وهم ريسنا، أماهم ريسنا، أماهم ريسنا هذا سيناقضتك نقول إلا فراغ وحلمكم شيئا إذا فعلتم صدقتم من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعله مثلا ما فعلتم ما هو أنه ينبره شيئا دات سميدان هذا يمكنك أن قف ان قفوا من وبنكارن مجيرو الا قف حصميدين سنيه ماان روايات كانوا وها كو سوغان و23 كورما ساقه حق بس كان ان كيت تجو ترعاده رطانة الرحبيضاء وكذب التجيده وهو هذا حد ها حتيو ها امريو حولها صدقيهو دك ان كيت تجيده رطانة الرحبيضاء وكذب التجيده بس ان كتب بيان ان كتب امام ماير نير براطاس قال يا رسول الله انكم كل صدون او ديسري دغندي وحكور النبي صلى الله عليه وسلم تسبحونا وتحمدونا وتكبرونا دور كل صلاة ثلاثة وثلاثة صلاة كستوفان بها اللي وردت شيئا شلت صلاة السلام عليك ورحمة الله أفهم بلاي حيثات المد حضيرك للشيك ومالجلال إله النصير دراني قلبي موقتها يبكا قيركا ونيدها سالوكلة مركات نقول صدنا يا صد حقور سبحان الله الله صدنا يا صد حقور الحمد لله إراغا صدنا يا صد الله أكبر إراغا حديثك لا يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بغل وعبك تفك إري كهر يرو أكدبتك إينا تفك إني كدام بأينا قبل أن أكدب أينا وحق أول الله من نقاك رقف أحد صمينا يسمعي أشي الله فرستي laakiin aad deregantilayka iyo qabaan tilaa mahayn aad diinnaa shiri ka ku filaq oo ma aruntina sida dambeerkii u shaqaysta markuu lacagta hisaabinayo aan wax weyn sinti la agmar si keri ibadana kaafil ka hadayna sida baqtiga u saaxda mahayn و وقت ما الله نرقي اخير اس اي اوردر هبنا الله والا هل كي لا فديان وردي تيرا و ديره نبي و خو فضل الله يوتي من يشاء الله تذكر الىه وفضله ليسي حنم عينته الىه خوره حلاله كوسيو ان كو فجي طريق علاش خولي كلينا علان كو اكيسن علاددي بدنغا ان لاغا ذلك فضل الله يوتي من يشاء وإله القف والصغر فضليوي يا غدبتي كار انتي نالنسي الى شيعه هذه الساعه مركا وحوين صلاهها كغبال ديكي اه واه امر ااد ووي وي قف نصيب من قرن ومدعصهم أشدوا كعضاء البدن منهم من هؤلاء المكذبين بطشاً حقاً وحقاً وحقاً شباً حقاً حقاً حقاً حقاً حقاً حقاً حقاً كان عجابك أقول له سود دي, دي وي باران في البلاد المجاريين كدحده ده هالمين محيسين ما الله قل الله من عمر الله مجرى لا ما أعرفوا ووافها قال تعالى الوحير إن في ذلك أي إن في ذلك المذكور في هذه الصورة وحلو بصوش يقول صورة دهن لذي كوانا قصوها لكن يا كفا إذي سنة يكوها لمن قفا يقوصها انت يوانده كان له قوصه نعضي قلب عقلي أو أمسي ألقار هذي أصمحا ما والحال نكتر هذي هو أسبو شهيد أي حاضر القلب قلب يسؤتوه ولقد خلقناه والله لقد حقيقه خلقنا وابرنا الى السماوات رب الالك والارض دونك يوم ما بينهما تدخيدا في ستتي ايام ما المليح يقول يهود ان كوبرني وما سنه نمر طغوان الى رب القوم وحدال ا فصر صاحب النبي صبر على ما يقولون قالوا وحا عينيهم كسبه امنه تديب بينته وصديح نفسه ونقصا يمتفغ بحامد ربك ربك مهدين تي سحالة قل قبل ضلوع الشمس قرحضة صبحي ده كور انت سنصب بهم ربك النسطة اوتوكو وقبل الغروب ده ادكور نرابك النسطة ومن الليل هبينك قيبك مننا فاسبح الاله النسطة واتبار السجوتي صلاة قداركو ده الاله النسطة وصمع لك يسنبك صوبانا اي ما اقول لك وحنا ككوشي ليدك يسو يوم ينادي يوم ما اي يعلموا رجاله واوجد دونا العاقبه التقديمي بينت تورق ريت بمايده يوم ما مالك غير دونا يراد التواقه علم مراد كل تواقه من مكان دواقع مكان وكبا واقه يا مكان كص قريب قد الى السماء السمراء يوم ما علم اي اوجد دونا بينت اي بينيه اي مقلى يصرح ثقالبا بالحق الضم محرف صبنتع ذلك يوم الندى معلومة اللهم بواقف يوم القروش وصبعه دمال الكهدي إنا أناكو نحن، أناكو أنه نحن أنه النحي وأنه إلهي ومميت وانا الدلنا وإلينا حجينا المصير مقشد وحاطي يوم المالين أي غالب أغادهم تنحر بخمد بيرين تأي حق بيريين تشاقق الأرض تلك أي قبل دللاح أيضا عن الحقود صراحا حالاهم كوي صوتك ذلك صبع باص حصر وصقر من ذلك الخروج صبع باص حصر وصنشرين سنشرين فاس يصير انفض علينا قرقنا نحن ان نغى احلم ويقول قال بدل له اله ربي ما وحي. يقول نقالوا اي كهات لين اليهين من تديب بينين وما ان طاظن النبي صبره مثث بجبر مث قسمت بال قربنا قصبا على الهدى والإيمان قصبا فذكر كوان بالقرآن قرآنك من يخاف قفك كبقية وعيد قد قفك كبقية قفك قفك كبقية قفك كبقية قفك قفك كبقية قفك كبقية قرآنك وشيك صلى الله عليه وسلم نفعلك ومحدث اي ما أقول لك في شأن أحوالي يوم القيامة والسامح لكي يسو نبي يسو بنا ما أقول لك أحد أنك يجيش يجيش في شأن أهوال يوم القيامة شدوين كمعلمت قيامها أحد أنك يجيش يجيش يجيش يجيش يجيش يجيش يوم دانواح يكون تعلق الفعل من حدوثا أي يعلمون الجارة وأجاد دانان عاقبة تكديبهم بينين تود أي حقا بينيين قريب تكتل يوم ما ماليدوغا دونا يونيديو ودواقه المرادكي دواقه يمين مكان مكان وكدا واقه مكانك قريب ودوي لا سماع بنكو كدا واقه مكانك بلكه اوو داو سمادو كدا واقه بنكو وكله دوي oo mesjidul aqsa marhaba bi hil taqa khas oo nabiga sallallahu alayhi wasallam ay keenay deen minay u daabtisoo ku xirtay dhagax weyn oo ka laga khasoo ka dhawaaqay irka ay ka sameeyo oo mesjid nabiga lagu kursi ah ta ma kallaga waday oo la deelmeyay تاكوف يركي ابوك وبي حيوان لا ولكن الله الذين المضوا وحي حقيقيين يا ددك او قومته له بوورتو كدغيت ما لخي كما لا لا دغوا انا دغ حي دغ عسكر كيسو هل كان صبحك كدوا جنه وعليه ايطال العظام الباليه والاوصال الله يأمركم ان فصنعنا لفصل القضاء رفع باب ايو هل بها قو قو ايو الله وقل نعم رأيناك سكوتي مادان سين الله كلا سارو أبو لا دواقى ملك يوم مالين أي عبدون عاقبة تتكديبهم ينادي ودواق يؤلم منادي ملك يدواق من مكان المكان وقدواق مكانك وقريب دو إلى السماء ماكو دواقى أوليه أيطو العظام البالية والأوصال المتقدعة <سؤال> إِنَّ اللَّهَ يَأْمُّرُكُنَّ أَنْتَجْ فَنِحْنًا لِفَصْلِ الْقَضَاءِ يَوْمَ مَالٍ أي أجاب دون عاقبة تبدیبه يسمعون أي مقلة ينصيحة قيراً وآه نفخده أفوفده ومالك وأفوفه يوه بالحق نبت لماذا حاركو سواء؟ أول واحد يسكى لها يواشيك إصلاح هاي ذلك أي يوم المدى ما نتحدث عن الواقه يرئي يوم الخروطي وما نت قال لقد صبحت قبورها قال تعالى الى وحي ان اننا نحن انق نحن نحي والذين اضمضنا اننا مر قر واح مول قدقنا ونحي توين الدلنا والينا حكينا المصير نقشرها فهلنا اننا حسابينا قال الله مر كاب ر مكره وبح جرا عين وح جرا كدغي هذنا دري انه يوم مالم اي اي قدون عاقبه تديبيه فَتَشَقَّقَتِ الْأَرْضُ مَرْكَى يَوْمَ لَبَدَ يَوْمَ يَسْمَعُونَ يوم يَوْمَ تَشَقَّقُ يَوْمَ ظُهْرَيْنِ لِقَبَدَلَيْنِ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِي لِقَبَدَلَخْ أَوْ كُتَحَلَّقَ يَعْلَمُونَ عَاقِبَةَ التَّقْدِيرِ فَسَلَ قَبَدَلَ لَبَدَ يَوْمَ مَا يَوْمَ, يوم الْخَرِفِ عفوا يوم تشققه روح لك بدل يوم ياسمحون ذلك مدهان كل حكتة لك بدل اتيه روح لك بدل ما ووحل تزيده يه تكرر بدل بدل كم تكرر مفضل يوم مالي أي اي اي اقاني تشقق الارض دولك أي دل دللاحه عنهم عن الناص دكي اكب دل دللاحه دكي قبوري كو تجيري سي ايو Nabi sallallahu alaihi sallallahu kuihle, ane aulun man tanšaqu anu ardu. Buku kutu aintakadil arba ka sabahana uurri, nabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu. Yom märin aigüad onta, yom märin aigüad on aakibete tegviibihim, tašaqatul ardu, buku aikadil billah aigüadak ja haanumab kehajude. Sirahan aru kui saabdeegi, saabdeegdeegi yin tahtim hatausaha umayya. إلا وسائلتك دائرة قبوليه ذلك صابحي داسو حاشر وصاشرين صاشرين تاسو يصير علينا دوشه من نحن أنه علم وأن أغل بضانه إلهي نحن أعلم أنه أعلم كوهو أغل بضانه بما وحي يقولون القارض أيريه من التكبير والاستهزاء بينين تحق بينين يعني يا كاسكاسك وما انطى هذال مالك سوبر متي في و متقسيم بلد او خلل ايمان والهدا ايمان كيهرون كقصب متي عليهم قالوا انا قصبه وقصب هلوكه قلبوده او غري ما غري كرتي فذلك واني بالقران قران ككواني او ككو قران ككوحدي واحد قران وحدد له بك واللغوة الشيخ القرآن لكن يا كفا إذي سنة واحد كفا إذي سنة وعيدك ألقفك فقايا قال تعالى إله الحبير وستمع لك يسمى بك صحبنا أي استمع لك يسمى أقول لك في شأن أهوان يوم القيامة يوم ينادي يعلمون القالة والأغاية دون عاقبة تتكديبه يوم المالين الأغاية دون ينادي ودواقى أي ينادي ملك دواقى وإسرافيل أها قبولك كدوا يتكديبه Min makain maka u ka dawaqa makaka qribibi da weila samay u dow. Yaman maariin ayay ga doora yaasmauna ay maqlaya q taqaada bilha tabfu sogan ta deari ka e yo mu middee mata dawaqa yo mulul xchu wa soo bida naari keede. Aira u inna andgunu anguhi wa nooorana Wanunumiitu wee dina يوم المالين اي اي اخيات دون عاقبة تجديبه تشقت الارض بولكو اي كبير بالله عن عنه باتك حجه ده سراح ان حالا اي باتك ايهنكو يسوه تجده دالك اي دالك الخروش صاب بحده حشم وصشرين صشرين تاسو يصيروا فدود علينا اكر كينو فدود نحن انكو اعلموا وان اخنوه الي ربماكي نحن انكو اعلموا وان اخيات بانناهاي بما كي يقولونك غالب إليه من التكبير والاستهزاء وما انتاديك النبي قصوبان ومتد بالجبار الميت قصبت بضا عليهم غالب كوركودة وعلى الإيمان والهد يكون قصبت بضا فذكروا واني بالقرآن هو واني من يقافه متك كبغة وعيد قوضيك يقافك كبغة الله سبحانه وتعالى صل الله سبحانه وتعالى صلى